بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكله إلا نفسك وحفظ المؤمنين الله أن يكون فَبَغَى رَبُّ مِنْ ذِيْنِكَ فَصَوْ وَهُمْ نَأْخُذُكَ نَرُوءُ وَأَذْبُتُكَ لَا أَفَإِنْ يَهُدُ فَلَيْسَ عنه خيار وغلت مراجل ما لهنا قرار قيل المنايا أسرجت فاتأهبي حطيل ان نارحاك سوف تدار أتأمل يا إخواني كيف يكون العالم اليوم لو لم يكن هؤلاء المجاهدون لو لم يكن هذا السلاح لو لم يكن هذا الإعداد لو لم يكن هذا القتال لو لم يكن هذا الاستشهاد فكفوا الله أجل ما لهنا <تصفيق> يا الله أكبر <تصفيق> إذن لم يكن هذا القتال في سبيل الله عز وجل لكان الكافرون قد استولوا علينا ولعطلوا كل الشرايا ولقتلوا كل من يدعي <تصفيق> قل كل لكلب الجرنج ساركوز أرعب فبنا سعدكم يصيرون حوسا وإذا لم يأذكم درس قديم وجديد نزد كلانا دروسا في شباب الجهاد في الجهاد نشعل نارا تحت اقدامكم محربا ضروسا بشباب ياتي المنيه وردا للكريم الرحيم باع النفوس لكبير الله, الله الله الله استغفر الله واغفر لي واقضى الامر رب الله واذاه <تضربوا> ضربوا للطاوت في الإبلاد وهبلوا نطحوا وشدوا ضربوا من المفاقعات نهلوا منه دم وعلوا ما ردوا السلاح اللغمات من يوم نتروه وسلوا سلوا أوه. من يوم نعدوا فعلاد بصر خلعة منهم وغلب مراجل ما لهن قرار قيل المنايا أسرجك فتهبي حطينوا ان راحت والله يا ابو يا حاج لا لا يا انا يا ابو الندى شايف ده يا ابو الندى المره اتفضل يا حاج انا انا يا شيخ السلاح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 يسر إخوانكم في تنظيم القاعدة في بلاد مغرب الإسلام أن يقدموا لأمة الإسلام هذه الندوة تحريضا للمؤمنين وإبراءا لذنبتهم أمام رب العالمين وهي بعنوان كتب عليكم القتال وهو القرح لكم فهذه الندوة ستكون ستدور على محاور فالأول قراءة من كتاب الله جل وعلا مع الأخ أبو العباس والنقطة الثانية محاضرة مع الأخ عبد الله والمحور الثالث استراحة شعرية بأشياء العربي والأدب الحساني ثم النقطة الرابعة كلمة عن الإعداد والرباط ثم السراحة الشودية فليتقدم الأخ ابو العباس مشكورا معجورا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 لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنجب الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسعون فريقا وأورثكم أرضكم وديارهم وأرضاً أن تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا سبحانه وقال الجزاء سبحانه يتقبل منه ومنا وأن ينفعنا لما سمعنا. سمعنا والآن مع المحاضرة للأخ عبد الله اللي مشكورا تجوره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 أما بعد إخوتي الكرام ولا أدري ما لا أقول لكم في هذا اليوم المبارك في هذا العيد العظيم الذي هو موسم من مواسم الخير ورمز للتضحية والفداء التي هي أعظم ما نحتاجه في هذه الأيام لا أقول لكم كما قال أبو الطيب عيد بإيّة حال عدت يا عيد لما مضى أم فيك تشديد لا بل إن الله والحمد لله قد أذهب بالجهاد همنا وغمنا وإن فإن هذه الأمة في مآس ومحن وبعد عما ينبغي أن تكون عليه لولا تثبيت الله عز وجل إيانا تتفطرت قلوبنا فإن المسلمين يهانون في كل أرض ويعذبون وتغتصب أرضهم وأموالهم ويفتنون في كل يوم ولا كفتن هذه الأيام فيا عباد الله إن هذا الحال الذي نحن فيه حال لا بد لنا أن ننظر في المخرج منه وكثير من الناس يبحثون عن المخارج ولكنهم كما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الضماء والماء فوق ظهورها محمول إن الحل باختصار لما تعاني هذه الأمة لكل طالب للخير ولكل مريد للحق ولكل ساع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ هذا الدين بقوة هو التمسك بهذا الدين كافة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة أخذ هذا الدين كله وإن أخذ هذا الدين كله يعني أخذه بقوة وادفاعا وعدم ترك أي أمر منه عقيدة أو شريعة وهذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله وإلا بالقتال لإعلاء كلمة الله وإلا برد عادية المعتدين وإلا بأخذ هذا الدين بقوة إن هذا الطريق صعب ولكن لا طريق إلا هو. لا طريق إلى المجد في هذه الدنيا إلى رفع الذل لعنا إلى رضا الله عز وجل إلى الجنة في الدائرة آخرى إلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخلوا من دون الله ولا أسوله ولا المؤمن وليجة والله خبير بما تعملون ولهذا كتب الله علينا القتال فقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولهذا فرد الله وحرَّض عليه، وأمر به، وأمر بالتحريض عليه، وعذا له بالجنة والرضوان، وتوعد القاعدين عنه، وهذا كله في محكم القرآن فقال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، خذوا حذركم، فانفروا ثباتٍ، فانفروا جميعاً فأمر الله عز وجل جن فيه، فقال الله سبحانه وتعالى، فليقاتل في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيها جان عظيما ووعد الله عز وجل فهل الجهاد في سبيل الله بالهداية وحفظ الأعمال وعدم ضياعها قال سبحانه وتعالى والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم واشترى الله نفوس المؤمنين وجعل الطريق إلى بذلها وتسليمها هو القتال في سبيل الله وجعل جزاها هو الجنة قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أفى بعهدهم من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وتوعد الله عز وجل القاعدين عن الجهاد وقد تعين بقوله سبحانه وتعالى الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضره شيء والله على كل شيء قدير وهجر النبي صلى الله عليه وسلم وعاقد الذين قعدوا قعدوا عن الجهاد المتعين من غير عذر وجعل الله عز وجل هذا الجهاد هو ليرهو سنام الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وليرهو سنامه الجهاد في سبيل الله ويكفيه فضلا وشرفا ان الله عز وجل جعله بابا إلى رضوانه وجواره في جنات الخلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن أبي وفا في الصحيحين واعلموا واعلموا واعلموا يا إخواني واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وفي حديث معان عند أصحاب السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة وغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله وقناقة وجبت له الجنة فيا لها من نعمة ما عظمها ويا لها من منزلة في الدين ما أسماها ولكن القاعدين لا يعلمون او تظنون أن الله عز وجل شرف الجهاد وجعله بهذه المنزلة دون أن يكون له عظيم الأثر في حياة الأمة ودون أن يكون لتركه أيضا اثر عظيم في حياة الأمة فهي بنا نلم ببعض مقاصد هذا الجهاد وأهدافه التي تتحقق منه إن قام على وجه الشرع تعالوا بنا نذكر بعضها وهي إنما تتحقق بالقتال في سبيل الله فكل دعوة وكل عمل وكل سعي لا يكون مبنيا على القتال في سبيل الله لا يحقق هذه الأداة الغاية العظمى والهدف الأسمى هو حفظ هذا الدين ورد عدوان الكافرين فإن حفظ هذا الدين لا يقوم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل ما برهان ذلك فكل يدعي برهان هذا أول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة داود وقتله لجالود بالملئين بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى وقتل وقتل, وقتل, وقتل داود جالود فآته الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض ولكن الله هو فضلنا العالمين وقال سبحانه وتعالى بعد أن ادنى للمؤمنين بعد الحجرة أن يقاتلوا في سبيل الله قال سبحانه جل من قائل اذن للذين يقاتلون لأنهم اولم وإن الله على نصرهم لقدير قال سبحانه وتعالى بعدها ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدم الصوامع وبية وصلوات ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أتأمل يا إخواني كيف يكون العالم اليوم لو لم يكن هؤلاء المجاهدون ولم تكن هذه الشوكة والقوة التي نسأل الله عز وجل أن يزيدها ويقويها وينشرها بكل ربوع الأرض وأن يمكن لأهلها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 إذن لو لم يكن هذا القتال في سبيل الله عز وجل لكان الكافرون قد استولوا علينا ولعقلوا كل الشرايا ولقتلوا كل من يدعي الإسلام فتلك عادتهم فيما مضى وذلك شأنهم فيما كان ولذلك أيضا شأنهم فيما يكون قال الله عز وجل في محكم كتابه ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فما يفعلون فيميلون عليكم ميلة واحدة وهذا أيضاً واهر بي جري ومن, ومن المعضلات توضيح الواضحات فإن الله عز وجل قص علينا قصة أسلافهم, قصص أسلافهم من الماضين حين قال قوم شعيب قال نبي الله شعيب عليه السلام قال لقومه وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فهو خير الحاكمين ماذا قالوا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعي والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وقال الله عز وجل عن قوم لوط أنهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطحرون فالباطل مهما كان لا يتحمل أن يبقى معه الحق وهذه عقيدة أهل الإسلام ولهذا قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال سبحانه وتعالى بل نقض بالحق على الباطل في ادمغه فإنه هو الزائل فهذه العقيده من لم تستقر في نفسه فعليه ان يراجع ولاءه المؤمنين وضراءتهم للكافرين عليه ان يراجع ايمانه من ظن بالباطل خيرا وانه لا يسعى لاستصاله الايمان ذلك ويهل بالله ماتي من قبلي وانه وعقيدتي في هذا لا بد من اعداد العدة ولا بد من القتال في سبيل الله عز وجل لرد عادية المعتدين ولحفظ هذا الدين ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمكة سنين عددا لكنه حين هاجر إلى المدينة فتح الله عليه الأرض ولهذا غزى النبي صلى الله عليه وسلم في ثماني سنين سبعا وعشرين غزوة من البعوذ وضعفها من البعوذ والسرايا فهذا يدل على أهمية الجهاد في هذه الدعوة دعا المصطفى دهرا لم الموجب وقد لان منه جانب وخطابه فلما دعاه والسيف وصلتم بكفه لو اسلم واستسلم واناب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر فلم فلما دعاه والسيف وصلتم بكفه لو اسلم واستسلم واناب ولهذا كان الامام عبد الله عزام رحمه الله يقول إنه لا مكان لكم تحت الشمس إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل انه لا مكان لنا تحت الشمس الا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الله اكبر الله اكبر طريقنا طريقنا ولهذا لما النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا الأمر لما زحفت زحوف المشركين إلى المدينة يوم وحد ما لا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم شهز الصحابة وأعد وخطته ثم انطلق إلى لقائهم صلى الله عليه وسلم وقد كان الخيار هو قتالهم من يكون ثم خيار آخر رغم أن الشرع كانت موجودة ولما سمع المسلمون, ولما سمع المسلمون أن المسلمين زحوفا من الروم تقدم لغزو المدينة ما يافع المسلمون لانتظروا حتى يدخل الروم أرض الإسلام ويفتنوا الناس عن دين الله ويستولوا على أرضهم أم زحفوا إليهم في عقر دارهم هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا زحف إليهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وأنزل الله عز وجل سورة التوبة وانصنفر النبي صلى الله عليه وسلم عامة المسلمين ولم يتخلف إلا منافق معلوم النفاق أو من لم النبي عدرهم الله أو من, من جواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا بعذر الشرعي عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحجرهم ولكن طالت الأيام وأعد الروم عدتهم وزحفت زحوفهم ثم جاءوا إلى أرض الإسلام ولم يكن ثم يوم يومئذ من يعلن النفير ثم دخلوا إلى ديارنا ثم استول عليها ثم وقع ما أخبر الله عز وجل به في سورة الأحزاب أتدون بما أخبر الله أخبر الله عز وجل في محكم كتابه ان المشركين لو كانوا دخلوا, لو كانوا دخلوا المدينة يوم الأحزاب لكان قد مال إليهم طوائف من أهل الإسلام يومئذ وهم المنافقون قال الله عز وجل عنهم ولو دخلت عليهم من أقطارها هم سؤلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد دخلوا بعد ذلك وارضنا من أقطارها وسألوا هؤلاء المنافقين الفتنة فأتوها وما تندذوا بها إلا يسيرا فأصبح منهم القاعد والوزير والمستشار والمشير فحكموا أرضنا بشريعة عدونا لغير الإسلام ووالوا أعداء الدين وأسلموا إليهم العباد والبلال ونشروا في الأرض الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما القاعدون فقد مصبحوا أئمة الدين إليهم يرجع الناس في الفتوى من المرجع فحازوا إمامة الدين دون صبر ولا يقين ولم يجدوا من يعجرهم كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أسلافهم فلهذا إن, إن الحل هو في القتال هو في القتال في سبيل الله بإعلاء كلمة الله ثم إن القتال في سبيل الله يجلب أمراً آخر به ننقذ أسرانا والمستضعفين وبرهان ذلك قول الله جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا هؤلاء المستضعفون في السجون يستغيثون الله ويدعون والله الذي لا إله إلا هو لين اجتمعت دعوات المستضعفين وسيوف المجاهدين لينصر أن الله أولياء ولن مكتن <تصفيق> هو طريقه لانقاذ المستضعفين فمن كان يريد ان ينصره الله عز وجل في عون اخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون ما كان العبد في عون اخيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني ولذلك فان, فإن الطريقه لانقاذ المستضعفين وفك اسر المساورين هو من اعظم اسباب اعانه الله عز وجل زيادة على ما تكفل الله عز به من اعانه المجاهدين وهم إن الجهاد في سبيل الله عز وجل وقبل أن ننتهي هذا هو الطريق السلفي أيضا لإنقاذ الأسرى والمستضعفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش وغزى بني قينقاع ونبذ إليهم عهدهم ورد إليهم أمانهم وذلك كما ذكر أهل السياء بعد أن كشفوا إزارة مسلمة واحدة فما بالنا نحن اليوم؟ فقد فعل كل ما فعل فنحن لا نرد لأحد عهدا ولا نقطع له يدا وكهير من الناس من المخذرين يتمسكون بعهود قطعها عاد مع أنه لا أصلها أصلا ولا حول ولا قوة إلا بالله من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلامه تكبر الله تعلمون جهز الجيوش وأرسلها إنقالا لمسلمة واحدة مستضعفة ونحن حالنا كما قال القائل وتسمى المسلمات بكل أرض وعيش المسلمين إذن يطيبوا أمال الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لي لو البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم وأجيبوا يا أيها المستضعفون يا أيها المسلمون يا أيها الراكن يا الأرض المخلدون إليها يا إخواني أما, أما رأيتم نافع الى باخوينا في فلسطين ثم لا ترفعون بهذا الدين راسا أما رايتم ما يفعل في افغانستان وما رايتم ما يفعل في شريعه بلاد السودان وما رايتم ما يفعل في كل سجون الظلم في كل أرض تحت كل حكم لا يحكم بغير شريعه الله باللان والظلم واعتداء على الاعراض والاموال والانفس وكل ما انعم الله عز وجل به ترون كل هذا ثم لا تخرجون ترون كل هذا ثم تخرجون يا رب لا إله إلا الله اللهم إن هذا منكر وإنا لا نقر به ولا نرضى به اللهم هل بلغ اللهم فاشهد ثم يا إخوان الكرام إن المجاهدين في سبيل الله الذين حجروا الأوطان وتركوا الديار وسلوا سيوفهم الذين تجاوزوا كثيرا من العقبات تجاوزوا عقبة الإخلاد إلى الأرض فتركوها ونادوا بقولهم وإنما ذكر رسول الله في بلد عددت لك الحمام اللب أوطان أحيو سنة الهجرة التي هي طريق الأنبياء الذين لم يعظم في أنفسهم الكافرون وتلك أيضا طريقة الأنبياء والمرسلين هؤلاء المجاهدين عليهم أن يعلموا أنهم هم خير وهي الأرض ينتقوا الله عز وجل ولكن ينبغي أن لا يركنوا إلى هذه الدنيا وأن لا يخرجوا إلى راحة وأن لا يتركوا الغبار على سيوفهم طرف تعين حتى يحكم الله بينهم وبين عدوهم حتى ينقذ المستضعفون وترحمى الثغور وتقام شريعة الإسلام في جميع دول الإسلام الله أكبر أمر لا ينبغي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جهار جهار جهار جهار يعني إخواني الكرام علينا ان يحرض بعضنا بعض فلهذا امر الله عز وجل بالتحريض ان الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فكفوا بأس الكافرين هو من فعل الله عز وجل وانت إنما تبذل وسعه وتبذل جهدك وتحرض اخوانك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وقال سبحانه وتعالى وحرض المؤمنين وتذكروا ما, ما ورد في السنة النبوية ان النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من غزوة الأحزاب ورّق الله جمعهم وهزم الأحزاب وعده وأيّد جنده ونصر عبده جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسه جبريم إلى بني قريرة ولم يضع سلاحه عليه السلام فاستحث إليه المسلمين فنزلوا إليهم بعد أن أعلنوا بالغدر ووالؤ الكافرين فردوا إليهم عهدهم وقتلوا مقاتلتهم وسبوا نساءهم وذراريهم وقسموا أموالهم وذلك جزاؤهم وحكم الله فيهم ربنا سبحانه حكمه من في سبع السماوات فهذا علينا إذن إذا أزم الله هؤلاء الأحزاب وفرق جمعهم وقد فعل الحمد لله فعلينا أن لا نضع سلاحنا حتى ننقل المستضعفين وحتى نقيم حكم الله في الممتنعين عن شريعته وحتى نعاقب اولئك الخائنين <تكلمة> يعلم اولئك <تكلمة> الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو عرش قليلا على بلاد الشنقير التي ملئت بالأسرى المنسيين والمسضعفين ولكنني أذكر حادثة لا ننساها أبدا بإذن الله ولعاقبنا الفاعلون ألا وهي ما فعل بالمهندس الإمام محمد بن صلاحي حيث الله أسرى حيث أسلموه ظلما إلى أعداء الدين ليطوفوا به في سجون المرتدين ثم يسلمونه إلى الصليبيين وأمه تبكي وتستغيث ولا مغيث وقد أصبح الجاني يريد أن يكون منقذاء وتتكرى تلك الحالة مرات ومرات ونحن بها على علم وليعاقبنا الفاعلون بإذن الله بإذن الله تكبير الله, الله, الله وبالختام أختم بقول الله عز وجل سبحانه وتعالى ولا أتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وقوله سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المسركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فهذا أمر من الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم قيانة فنبئ إليهم على سوا إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وبمناسبة هذا العيد أبلغ سلامي إلى إخوان المسلمين وإلى إخوان المجاهدين خاصة في كل مكان في مغرب الإسلام وفي نيجيريا بلاد السودان وفي أفغانستان وفي فلسطين والشيشان وفي الصومال في أرض الرافدين أولئك الذين رفعوا رؤوسنا وحييهم جميعاً وإلى الذين لا أعرفهم وربما إلى الذين لما نسمع بهم بعد حياكم الله وبياكم وأذكركم بقول أخينا الشيخ أبي أنس في إحدار إسرائيل حفظه الله وهو يقول إنا على العهد لا نكل ولا نمل وقد عقدنا وإياكم السباق إلى جنة عرضها السماوات والأرض فالبدار البدار <تصفيق> الله عز وجل أن يتقبل من أخينا ما قال ويجعل ما قال حجة لنا وإننا في لسان الحال نقول للقاعدين يا إخوتي كتب الجهاد فشمروا فكل قيود وكسروا أغلى لها بع النفوس لربكم واستبشروا فالله جنات الخلود بنا لها فإذا امتنعتم فالتكفوا شركم وداع الحروب لمن يخوض مجالها الله <اللهيد> والآن المقطع الثالث وهي استراحة شعريه ونبدا باخ ابو جبل ليتقدم مشكوراً مأجوراً ليقي قصيدته على إخواني السلام <تكلم> عليكم فهذه هي بيات بها إخواني أسأل الله أن ي... قم يا مجاهد قد كفاك خمول قم فالطغاة سلاحهم مسلول قم فإن عهد السلم قد ولا وليس لغير سيفك قيل جرد فسامك وانبذن إلى الملأ كل العهود فسيفك المقبول لا تركنن إلى الطغاة وقولهم إن الطغاة كلامهم معسول لا تركنن إلى الطغاة وقولهم إن الطغاة كلامهم معسول يعقوك من طرف اللسان حلاوه ليكبلوك عن القناه ويحيل اوم يا لا عدنتك انني را انسحاب الظالمين يا فيل شعاب المسلمين بكفرهم فجعل دماء الكافرين الصلاة والسلام على رسول الله هذه أبيات الشعرية قد قيلت بصاحب العملية الاستشهادية لا خباع بي للبصر موسى أما الذي قادم بها أمام الصغار الفرس بفعال كمثل أفعال موسى يظهر الحق أنجما وشموسا ونذل القوم النصارى ونعدي لأولي الحق منهجا ورؤوسا أيها الليث قر عين وقلبا في جوار الحور الحسان عروسا ساقك الشوق المهيمن سوقا ولكم ساق قبل ليثا حموسا هي أخلاقك الحمدة أبديها لوني حبرته حبرت فيها فروسه خمس في ايام النهار عمل قيام وقران به وقران به تخلقت موسى وللي قدام وللي وفر الابطال يوما عبوسا واللي كلب الفرنساوي ساركوزي ارعد فبنا, فبنا سعدكم يصير فبنا سعدكم يصير نحو نحوسه وإذا لم يعظكم درس قديم وجديد نزدك لا ندروسا بشباب الجهاد نشعل نارا تحت أقدامكم حربا ضروسا بشباب يأتي المنية وردا للكريم الرحيم باع النفوسا من جنان الفردوس هب أريج عبق عنه ما, ما, ما أطاق الجلوسا فكتموا مع عصابكم فسنهدي مترعات من المنايا الكؤوسة تكبير الله <تكبير> صابكم فسنهدي وترعات من المنايا كؤوسا فتولون هالكا وأسيرا وجريحا كلومه ليس توسا أقول هذا تكبير الله أكبر لنا في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة الزاد دعنا نمت حتى أن ننال شهادة فالموت في ضرب الهدى ملاد الله أكبر الله, الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يفهمون فالآن مع وقفة الأدب الحساني مع الأخ محمد بل يتفضل مشكوراً السلام عليكم الله وبركاته الله وبركاته هذه الكلمة إن شاء الله تعالى مش عليها دي وتقبلها مش عليها خالص طيب وجهي من مش عليها صوابا ان شاء الله وتقبل منا ومن جميع ان شاء الله وخصت به لساني لي... الاسم اللي حط هون كان بالصحراء الغربيه المديتاه وصواد نيجه الشال هذه قدعه بسم بتمس... بها المشاهدين طرح طرح ثاني يا انتومه لاصحاب اللحاد انتومه لاصحاب اللحاد يا عزيز انتومه العزيز انتومه هو انتومه حق تصير اصحاب انتومه الله ما يجمعكم الا من الشلايب يغصوا بقطعته برايث الجهاد لكن وجدكم الله علاوة ما هي مشرومة قاعب شيء وجهدكم ما هي مشرومة لا يجمعكم لونا الشلايبي لصود الفطاعة وبراي في الجهاد ولأكل يا راي وجهدكم لله معلومة ما هي مشرومة قاعب شيء وجهدكم ما هي مشرومة ضوليتوا لله هالظلايب المالوق والنفس بكومة وسند للضعيف والعلايد الأمم بيكم مرحومة وانتم خاليتا من ليل الطوائد وقرجوما <تصفيق> بسرد البعيب ودعي لي لما بيكم مرحوما وانتوما خليتم للاي للطبا غايتوا وقرجوما نبغيكم ما تبغوني جاي والله تبغوني نفسوما الله أكبر الله أكبر مكسيمة هذا عايد الشيء له من خروج على القوائن الأرضية من تمجيد الأرهاب متعبدين به يدي عايد من حرمين القوائن الأرضية ونحن متعبدينه بإغاظته وإرهابه الله تعالي قال وعدوا ما استطعتهم من قوةهم من رباطر خليوا ترهبون به عدو والله وعدوكم وهي رسالة مشروه العالم كام يصنعهم لها المنبر الحر اللي راه كلاش وقدامهم ومعه الأربع عشر ودشتهم الله, الله الله أكبر الله أكبر كانوا الطابع عليها لكن الأشياء والأخير الحي الله, و... الله أكبر الله أكبر يصطفق فيه جيف في قليبنا عشا تنزز لكن ما هو, ما هو الصحيح يا الله تعالى نزل هذا الكتاب وسيف يا الله تعالى قد رسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقصد وانزل الحديدة فيه باسم الشديد ومنافع للناس يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وهذا الدين لا بد داله من, من كتاب هدي وسيفون يحمي اذا عاد لا سجن معاه كتاب يتابع وما فيه واذا عاد كتاب وحده وما معاه ما جاء يعود الذي دروه الشوله وقاعد سلد ما يختلط مع السداء اللي نقص المناع اللي غلى اللي غلى حق الجهاد اللي غلى حق الجهاد ودروه ما هو الا قداد مع انه فرض من الله تعالى نصوم حكم حقه وبلوا ما هبلد الدنيا الواد ما هبلد الدنيا الواد والبخيل بخله غله ما هو بل لو يكرد مرادنا في ذل وخوف حاضر ما هو معتاد والششات عليه ذل ما هو بل ما بل عليه اعتاد واللي نافق ما هو بل واللي يضل المراد ما هو بل قاع حل واللي جبان يدو تحراد ما هو بل ذوك ما هو بل ذاك ذاك ذل ونمولعب بالغيد والولاد ما هو بل وقطع جلود ما يصبر ما هو القعاد ما بل ذوك يولوا غير اللي بل ما يحيات وهم حق قرين مسله وهمه حق بتاتي الأجواظ خصالة السك فيهم حلوا مين اللي بدنوا مايحياس وهوما حق ديرأين المسلوا هوما حقي بتاتي الأجواظ خصالة السك فيهم حلوا طاروا للجهاد <تصفيق> والإعداد ولمعاص دونوا حلوا ضربوا للطابوت في البلاد وهبلوا نضحوا وشلوا ضرب منها مافاقه وعاد لهلو منه دم واعلوا مين الليacción طاروا للجهاد والإعداد ولمعاص دونوا حلوا ضربوا للطاقوة في البلاد وهبلوا ونطحوا وشلوا ضربة منها مفاقعات نهلوا منهم دم وعلوا ما ردوا السلاح اللغماد من يوم النتروه وسلوا سلوا منهم لعدوا فعناد بوصر خلع منهم الله أكبر ما يتزهم والغير إلا نزلوا والله حلهم وهم عنواع الخير والصدق والإيمان وبلوا الله والله جميع البر والعدس والنوبيا والدلقان والكارس الله بإلي الله تعالى البر البر أعمال مجموعة من الأعمال الكثيرة وجابها الله تعالى وإشرحها في القرآن وإشرحها ما إلا حد يعدني جميع البر واسعاً ويكسر بها كلا جميع البر وتوفي الله تعالى قال ليس الدر أن تولوا موجوهكم كبال المشربي والمغربي ولكن الدر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت على حبه لو القرباء واليتاماء والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفن بعهدهم إلى عهدوا والصابرنا في البأساء والضراء وحين البس ولا يكل يصدق ولا يكل متقون وخاطئ لكن قالوا جميعوا البر قالوا اللي غل حق الجهاد وذروا ما هو الغير قدادم عنه فرض من الله زادنا الصمح وكم حقه وقلوا ما هبلد الدنيا التروات ماها بلد للدنيا للواد والبخيل بخل وغل وما هو بلد يجرادنا في تبل وخوف يقلوا واللي واللي حاضر معتاد والششات عليه دل ما هو بلول عليه اعتاد واللي نافط ما هو بلول اللي يضل حال المرض ما هو بلول قاعد واللي جبان ايده تحاد ما هو بيه للول مو لعب الغيد ولا ولاد ما هو باللؤ قطح جل والما يصبر ما هو لقعاد ما هو باللول يولوا غير اللي بالل ما يحياد وهم حق قراين مسل وهم زاد قطاطي لاجواد خصالسكي فيهم حلول طاروا للجهاد وللعداد والما عصمدون وحلوا ضربوا للطاغوت البلاد وهبلوا نطحوه وشلوا ضربه من المفاق وعاد اهلهم من دم وعلوا ما ردوا السلاح الاغمد من يوم ان تروف السل وسلمهم العدو عناد بوصل خلعه منهم سلوا ما يتسهموا غير انزلوا والله حلهم هم الخير والصدق والايمان وبال الله الله الله قال ملي قد ايش في هون لكن ما يظن قال الاسلام الاسلام الى الكفاء الله تعالى وصف عن محمد واصحابه عنهم متشددين على عدا الله تعالى هم من مصيبتهم تميزهم الكفاء قال محمد الرسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يفتغون فضلنا الله رضوانا سيماهم في وجوههم من السجود ذلك مثل من التوراة ومن أجل من إنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغل الله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار قال الإسلام لغير الكفار وارهاب عليهم محريقة مصحف بكلاش سعود عبار ولا غيره سمعيت الرب تستاهل <تفتح في ريك> <تفتح> تقرا <تفتح في> واصل بتاعك مصحف السامد و الكفار ورابع لهم حريقه مصحف بكلاش سعود عبار ولا غيره وكله زريقه مصحفي ترد تشواش الشبه واللي قال واشوف بكلاش ناعي حقت الحقيقة الطغوت حقيقر كترك تقصى فوق الطربيقة بالبيقة Fern Babaria الدشقة والكتاب والهاوت واربيش عتيقة سمعني عس لعزف الله الله عزف الطغوت حقيقر وراش تقصى فوق الطربيقة بالبيقة والدشقة والكتاب والهاوت واربيش عتيقة فيخوف اللاوتي في صديقه في الله الصديقه ما تبقي في الغير ومنقاش عزبه الخطيب رقيقه تسابق الموت بتفشاش تقلع الوجود سابقه تسرق في والله بتفشاش الطيامه اللي تسرقه لما اوكي غيرو حاش رد وضحك وتمر فيقه لما اوكي غيرو حاش رد وضحك وتمار في تعدد في الباس وفراش جميع المال الطابق دوروا سو بعض بنتهم خاش سرقنا الالفاره سوري قال الزول جهاد علاش لا والله قاعد يسوق الاسلامي دول الكفار وهذا عليهم محريقه الله اكبر الله اكبر مو جينا رقيق ما يقدر ينفع في الرصيق واخبار واللي عدوا الفضيق شوف والله دقيقه ما خلاها دقيق وزريبة وساها رقيقة وحواطك الصجر اللي هو طريق ياربوه ينفل بالزاريقة ما يقدر يصدق من ريق ليه الخلعة فيه خليقة ما ينفع فكري هو حصيق بأخباري قوم الوسيق غير اللي حقه من الضيق يخرج ماهي ترقيقة الإسلامية والكفار وهاب عليهم حريقة مصحف وكلاش عود عبار وغير وكله وزريقة شوف الصحق العاديات شوف الصحق العاديات اللي تطبح والنار قدات والغبرة فضرها السدات الداكن دون الزرقيقة من خيل الله السيارات السابق زينت سابيقة وإلى غارة غبرة خلات عدوها وعليه حريقة وعليه ابتيا حق كبارة في المعانة والسم صغير رفدين وغير وصبار للموت يجوب تلق ليقة كصارين الجوع ولك الدار العطاشة لجوت بهم غالو الله الكفار ورحم حق ودخل ضيقة الإسلام اللي غير الكفار ورحب عليهم حريقة مصابة درس التوحيد نيمان ما ترى ماهو في وتريح من من اسباب الضيق دروس التوحيد والايمان ما ترى ماهو في الميدان وتريح من اللي كامل كان معاك من اسباب الضيق وتعاين معيت المنال تعاين دون الضرقيقه تاكد يقينك انت من اللي, من اللي خالق والخاطئة من ملساني دور ثم وثريقة الإسلام اللي هو الكفار وهاب عليهم حريقة مصحف وكلاء شعود العبار وغير وكذا والسريقة الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله على رأسك حوامة من طائرات الهدامة تقصف ما فيها رحامة بنواع النيران حريقة تتنتك شورك قيامة قيامة شورك تنتيقة تقلدي لك بالنار نهار ونهارك يتقلب حار يخلار ويصفار ويحمار والمحمرة شوفه عقيقة وبنفسك تلياك وتزيار والموت تحلق تحليقة تدخل قبل <brownslaugsla> القحار يسلك من ميك الضيقة الله أكبر بالقحار يسلك من ميك الضيقة بيك يعلب جيش الكفار تبقى منصبان رقيقة تحلث بيها لغراسي شبارة من الفام جعب بكل بكلشات ومقات أطوار وبكات صفق تدفيقة وتعود عليهم النار و عليهم موت التبريقة الإسلام عليكم الفرق الله الله <تصفيق> الله شوف على رأسك حوان من طائرات الهدامة تقصف ما فيها رحامة بنواع النيلان حريقة تحنتك شورك قيامة قيامة شورك تنتيقة يقرب ليلك في النار نهار و نهارك ري يتقلب حار و يخلار و يصفار و يحمار و ظالم حمرة شوف عقيقة و بنفسك تضياق و تزيار و لم يتتحلق تحضيقة تحضيقة غير القهار يسلك مني تحضيقة بيك عدم شيء شرك الكفار تبقى من صيدان تحلف فيها الغراس الشباب من افامج عبتد في كلشات ومقات اطوار وبيكات تصبقت الصيق وتعد عليهم شعل نار عليهم موت التغريق الاسلام الاول الكفار تكبير آه الله اكبر شوف الصحق السياحه شوف الصحق السياحه سياحه ام صراحه سياحه ما هي وقاحه زينه وفي الاخلاق البيقه رهبان يحق وراحة في الجهاد التافيق تعتق من وكله مباحة تروى في عقاب التعتيق شما قط القاعد لا حول فيه تمطق تمطيق الغزال ولا روي تمساحة وانواع الوحش الديليق وحبار شرال وتفاحة غنا يمشوه ترفيق ولم تجن وواحة تطلق في الجنان اطليق تسرق تسرق برطياحة بالغ ما فهم التوليق توكن تشرب ارتياحه بالغ ما فهم التورقه بيانات الحور الملاحه تعلق بخلاقه تعضيقه عينيها بتكبر ملاح 11 من دون خانقه بيال بيو حق والسوادس والثوادس والتمضيقه تصقتهم حور ملاحه تحلم ذيك الترزيقه فرح الربك ربك فرحه للشهيد عطات غير له تنسيت اتماحة عند الرؤية بتزحليقة وعرايش غراب الصداحة بالفوز وليك تليقة والفوز انتهى والراحة وقفت لك فم البريقة تكبير وقالي أني منها بغداج وذيك الحيلة مستحيلة بعد الجنة تورا بيهم مستحيلة الجنة ناهي بالتلوادي لكثرة الأمال والأولاد والجمع لهذا والتشفيات بالوجاها والقبيلة وتبالين وكثرة المرات زين الفالوية كالحيلة الجنة الجهاد الجاد بالمال وبالنفس دميلة ساخرهم من نفس وجاد بالمال هم بدون الدينيلة عاد الدين دار عادل اللي عندهم وسيلة والخاطب الدين محاد ما هو خائم المشكيلة صافي ما هم جامل العباد ما هتبالين وترطيلك دلي صارت في الجهاد من فرط الحنة والنيلة راطيه قراطي عسل زاد نفسه في الجهاد طويلة منا بقداش ويكد حيلة مستحيلة بعد جنة طربي مستحيلة الله <تصفيق> أكبر واللي ما قد له يليقعاد يصبر ماه يتحداد في المسجد له يستفاد ساعة ماه يقع طويلة في الوقت اللي بارد معتال فولة ما وما قيلة وله صابر للصف بقاد وله صابر خوه بحيلة نفسه عنده هقيلة الزاد نفسه عنده حقه في بيلة. والتحيله بدتها بالراد ماهو صابر ديك طويله والشارب منه شارب عاد واكل وتخا المشكيله مويتنا فينا شباب وقته كامل في تويتينه بس من حيله يصبر جهات اصيار البارود السير الله اكبر يصبر جهات اصيار البارود السحيله وجوهي وجوه بالعناد والموت حص الشاعيله والطاير الروس الاولاد لا يصبر بس من حيله من لا يصبر بس من حيله من الحشيش والامراد بتغشميه كتبه ليلة اللي ضبط الجنة منه بغداش وليك الحيلة مستحيلة بعد الجنة الترابيه مستحيلة ومستحيلة تورا جنات بالدين اللي عايد عادات ما يبعث في الروح الحياة موروث عليك الحيلة شرك الملانة مخلوقات اللي في الصفات الجليلة بالغيروقات والغير بالغيروقات والغيرمماسي وسيلة ملانة حظم الفيات بنص التنزيل فضيلة ويزكي لحيائي ولما توصل صالح لما تيله ومناس يدخن ودات يحجب به بكل ليله والنبي يمدح للصيدات لما ليله لما ليله بمزامير ورد الشدات ورباقي دار تغتيله وصلات النبي تصفيقات مما سيها وتمائيله صدت فهم ديقات عني والكاسه وحيله واسمي وبياك راعك لات تمد له مشكله والخالق من العرايق فات في مجدل بيه تمديله مكتوب وقالهم حسات تزنمي طم عضيله نسع والسلوك عقد خرساتنا من كن ناب والتيموم في كل اوقات البرد وحر تواصيله معتاد والمزيد زيرات خلوص قد دعديله وانكر من ديك الصوصلات الجماعه السهليله وعلا رو ما تحس عدات اكثر من دواره ويله شهر رمضان راه ماتنا الا واله والشموت خاخن وسدات ومقامي تباره غارض العلو وقلوك حيلات فنية قالوا فتيلة ما هو بعد ديني جات بها الرسلة مستحيلة اللي درت جنة من نبا قداشونك الحينة مستحيلة بعد جنة طربيهم مستحيلة الله أهلا الله أهلا الله أهلا الله أهلا وهالي أما اللي طلعه مالها ياسرين قالت ما هاد تحسد حتي بعد ما نباني يستحمد المقر قضيت عن الناس اللي تترك الدين اللي بيه ما ضربين لا واحد يترك الدين ماذا نخايه من تهديد الطواقية معناها عميق من هدي من تدي الطاوات معناها عن صغار عنده الله تعالى فعند بيقولوا قاعده عند الوصول عن الانسان يختار مع عن الارجاحيه تعرف عند التعارض حد يختار يعرف روايه كبيره عنده يتزاحم والروايه الاول منهم مقدم منن ثم في مدانه والشمر في الطبريه يعد عد المدانه والحيوطك الصغر المدينه افضل ايمان وهذا يبدا اول النصوص يبني هنيهم والله ما الله الله تعالى هو اللي خوه هو اللي قد دل لي فيه برا قال ما تعطيه وتخوف وتطمع ما طاق امولك ويسلع وبلا من وحجت سلع وتخوفك عق انه يا خلع وتطماعك فوق من التطماع ويوم الشعيد ديك تفاق من تخوفك دي وتطماع ما خلاها بيته ويا يقولها خلاها بيته ساع قال هو اللي خايف منه من هوي من هو الحبس ومن هالجائر اللي في صديك تدفر مولانا تتملس مولانا حشاه من طريق دعاد بيك الحبس اطم حبس الله ولا ما هو يم ولهوالا طم نفطن واعظم منها ما تسرط قاع الريق ولا يسيق معا غير افهم وبله هجار الرفه وصديق الهجار لهم قاع النافهم والتحقيق معاك التوقيق تبيل وطياتك وتمع ليهم الجاو من الطريق وعلى فمك لا هيختم همك ساكت ما يقلعقيق هم الجوارح تتكلم بالدار تفوسع والليق تشهد ضدك ما تتهم بالحق اللي ما فيه تزرقيق اللي ناسي واللي تعلم كبير وياسر والتكديق في نهار كبيره تخمن 50 الف سنه ما هلبي والشمس قرجد بهم وغن لا رق ماشي سيد التغفيق حارقه ومصرر ومن الجم 20 والوسيد والعصيق والنار تهد وتو حكم تتواكل والدور الطايق من النار قرقر تتالم ما متولانك حج شيك تعوض باعك تترد ومتغرش عنه ما هو السيق اللي خايف منه الحبس ومن الجار فوصديق مولانا تفرت تملس مولانا حشاهم بطري ويلا عادل ولا عاد اللي بيك ولا عاد اللي بيك طمع زاد طمع الله يطمع من زاد ما ينقص ولا باش نزاد زين حلو يسيل للريق يا اصطف الاخلاق ويشرح قلبه من الضر يداوي والضيق يا بلا شرحكم وتتقاد وقلع لي العين تبارك شنان الرحمن بعاد اللي, اللي طاعوا من المخالي مو ناكل اناك عن شي صادك وبالقريع التوري وكيل شراب عاد وكيل شراب وشوخر عاد يشدد بالرو والتلحيق والزحليق ما هو معتادك وهو حق زحليق اللي خايه من هو الحبس ومن هجاير ربه ووصليك تدفن مولاية من اللي سولانا حشاه من الطريق وهاي الصبة من هون وفات نختب معاً معاكم لبيات دايما نعرف الشيخ ساميح والله أنا قاعد نقول له له السامي مصير الشيخ مخلي هذو قاعدين ويوكلي يسروا حماس ها مفيت كلي صحبت نعم نعم صحب نقولهم إن شاء الله لارك فتقرة الموجة لذاك إن شاء الله هذا برضو الخوذه الشراخه اللي يسودوا بكاله معان و كل من اهل الكربه هذا الثاني هم جهاده هون هي اللي هالطلعه وهم ابو محمد بشكل قالوا احمد وبمبه واحد من هذ التركيز و و واحد منذاب يحسني يقول شل و هو هو يسلموا الله و واحد من تاغونان وهو عمير قال له هو اسمه الحقيقة المعروف به إمام ملحاء واحد من هلاك بيري أبو اسمع و... قلت لهم هاي الطلعبة قال القوم القدوة القوم القدوة حقهم شاو عن الخيام والزرد الواو على حبيب ولا ولاو ولا من ولا مشيتهم لي أبا ديه السمع والفطور وتنداو جابو هاي اللي ندهت بيه ولكن يجابو بيه وفاو تشد غدم بيه تدي أبو خيثم ما ينساو تبكيه الظغور وتبغيه عراق وجزائر عزاو وفي تونس تبكيه لو بيه وحمزة تبكيه عليه الخلاو بالبريح والعياط طويه لعابل يوم يديه هناو فاتر جهاد أخدم بيديه وعمر عليه جبال بتاو وذغور الجزائر تبكيه وتبكي بدموعه لارقاوه أبو محمد وتحييه لعد وجارب وجه وخلاو أكبر من ذاك يجارل فيه عاطيهم وجهو طول جاو لك هو وجهو تم عليه وهالو هما بعد الت وصحبتهم ديونك تلزيهم وهم يلعليهم حد بك ما يقدر حد يشروع لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما هو أكبر تبياتي جداً نقولكم ما يقولهم واحد من راجل في صفات الرجول يقول وإني لمقتاد جوادي وقالهم به وبنفس العامة يحدى المقاله فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرج عني أعلا بخض المطارف ولكن قبل بطل مصر مقيله بجو سماء من نسور عواكف ومسير شهيدا ذاوجا في عصابة يصابون في فجم الأرض خائف فوارسوا من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وصاروا إلى معادي ما في المصاحف ولكن الناس القاعدين العادوا يأول النصوص ويحرّفون الكلمة عن مواضعه إن زادوا ينصروا اليهود هذا هذا أنا أشبه منهم عقيد صعالي العرب كان أشبه منهم صدقهم وأشبه منهم إباء هذا عن تارى صعلوك يقول ولولا اجتناب الظامي لم ينفى مشرب يعاشوا به إلا لديه ومكله لتاركه كيلو هذا خافي الحق شبع أرضه مع أنه صعلوك ما عنده عقيدة اسلام يغير عنده إباء وعنده رجول هلوا واحدين يدعاوا عنهم بكلاء وإمه وبكلاء وخالقين وخالق لهم وهم شبه منهم عقيدته هو إنسان قلوا الاجتناب الذامي لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكله ولكن نفسي حرة لا تقيم بي على الضيم إلا رئيث ما أتحول وأطوي على الخمس الحوايا كمن طوث فيوطة مارين تغار وتفتل هو يقول وإني, وإني كفاني فقد ليس جازيا بحسنا ولا في قربه متعلل فلاهت أصحابه آدم مشيع وأبيض يسليت والصفراء عيطل هتوه من المسلمتون يزينها رصايا قد نيطت عليها ومحملوا إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة فكلا ترنوا وتعولوا وهذا دريد يقول تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت لهم أعبد الله ذلكم الردي فشئت إليه والرماح تنوشه كوقع الطياصف النسيح الممددي فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت وحتى على ني حالي كل لوني قتال امرئين آسى أخاه بنفسه ويعلم أن المرأة غير مخلدي